Se Oh. وجزوع وإذا بس في <تصفيق> الخير بنوع إلا المصلين إلا المصلين الذين فَأَطْلَقَ بِنكَ مُنطَعِينٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيزٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَنَا كَلَّا كأنهم إلى نصف يوفرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي